وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ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 جاء اك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم امه واحده وذاك ليبلواكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات